بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وماذا أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى ما طلع الفجر